بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بيت الله الحرام ومن جوار زمزم والحطيم ومن أمام الكعبة المشرحة عاش المسلمون لحظات روحانية بأداء صلاة الفجر واستمعوا خاشعين إلى إيمان الحرم المكي الشريف فضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريف وهو يتلو آيات القرآن غضا طريا الذين وعملوا ان لهم وما استمع كثير من المسلمين في ألحاء المعمورة إلى تلك التلاوات عبر موجات الأثير وبتوفيق من الله عز وجل قامت مؤسسه الامام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة بتسجيل تلك التلاوات المباركة خلال ثنتي عشرة سنة مضت من محراب الحرم المكي الشريف، وقد تم تسجيلها من خلال إذاعة القرآن الكريم ويسرنا أن نقدم لكم هذه الت. الفجرية مفرقة على خمسة عشر شريطا كما أننا نعتذر مقدما عن انخفاض مستوى التسجيل في بعض الأشرطة بسبب ضعف النقل الإذاعي نسأل الله عز وجل أن ينفع المسلمين بهذه التلاوات إنه سميع مجيب فتعالوا بنا سويا إلى ساحة الكعبة المشرفة لننصت خاشعين إلى هذه التلاوات الفجرية المباركه والآن مع الشريط السادس. أعوذ بالله السادس.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 We are يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مضهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من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 أَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَ أَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِرْبَبِكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ أَذْنَ رَبُّكُمْ لَأِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَأَن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُ أَن تُمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء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 بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من وراء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 The final four of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 أم نجعل المصلحين كالفجار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب هو أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب القير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب إ الذيك فر إ جهن بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر الإكلامين الله الله تنزيل الكتاب لا ريب من رب العالمين أم يقولون بل هو الحق من ربك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 فيه من وجعل لكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا في خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يمكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكث أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس حداها ولكن حق القول مني أن جهنم منكم أجمعين أن جهنم من الذنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا عذاب القلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وتبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 أما الذين فتقوا فمأواهم النار طلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا على النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم وتقيمون ولقد آتينا موت الكتاب فلا تكون في مريه من لقائه وجعلنا قوذا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتين يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأي ان ربك هو يفطن بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مذاكرهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض لجرذ فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون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 حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين ثلاثا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطلع طريران فوقاه الله شر ذلك اليوم وابقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمتا ولا ذمرا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها هذا جبيلا عينا فيها تسمى جلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من ولا تطع منهم آسم من كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأطيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن أولئك يحبون العادنة ويذرون وراهم يوما تقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا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 الله أكبر. الله اكبر ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمعون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو وذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله أكبر, الله اكبر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق منها من في البلاد وتمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون للأوساد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إِنَّ ربك لبالمرصاد فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا ما ابتلاه ربه فَأَكْرَمَهُ ونعامه فيقول ربي أكرماً وَأَمَّا إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي لهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تكرمون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 فدخل في عبادي ودخل في جندي الله أكبر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا يقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه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 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتزن وانظر إلى ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نفسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب أرني كيف تحيي الموتى قال أَوَلَمْ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أَرْبَعَةً من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يَأْتِينَكَ سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أَمْوَالَهُمْ في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يطاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسبعون ما أنفقوا منه ولا اجل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله اجل الله أكبر. قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الله, الله أكبر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 وليعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافسين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلاً والنهم الخطايا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلاً والنهم الخطاياكم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أسقالهم وأسقالاً مع أسقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون الله الله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وأصحاب السفينة وجعلنا كونتن لاخواننا المسلمين لا إله. إذا نحن افترقنا فحفظ اللهك كالحصن المنيع فإن ودعتكم فبدمع عيبه وإن لقيتكم دمعت شموع مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإيمان البخاري الإسلامية بمكة هاتف رقم خمسة أربعة ثلاثة أربعة إثنان ستة سبعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته